ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له طالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أبون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثالا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء في ما رزقناكم، فأتمتih سواءً.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 فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيذين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حب بما لديهم فرحون